Thank صدق الله العلي العظيم. أتمنى هسه من من الأخوة يحب يشارك من اللي ما شاركوا واللي شاركه قبل دروس لا يرفعون ديهم خلي نسمع من الأخوة اللي ما شاركوا. تفضل نطول الحج خلي نسمع منه. صلوا على محمد وآل محمد. مفتوحه مفتوحه بسم الله الرحمن الرحيم. حجينا أول ما نبدأ بالاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة ثانية خل نسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاه؟ حد جاء يقول أعوذ احنا نريدها أعوذ ذه. أعوذ. أعوذ بالله. سامس نعم. من الشيطان. الرجيب. نعم قرب المايكروفون عليك واتفضل كمل بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ما يخالف أكمل الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. شيخنا من نسويها اياه نكسرها بس يعني شنو نقول بس انتبه لي انتبه لي انتبه لي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم احسنت اكمل مالك يوم الدين نعم اياك نعبد واياك نستعين جيد اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله نعم. صراط الذين انعمت عليهم ها صراط الذين ناصر شرك لا اياك صراط الذين انعمت انعمت انت يا الله انعمت عليهم احسنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنت صلوا على محمد وال محمد طبعا قبل لا يبدأ الشيخ جزاك الله خير حجينا بارك الله فيك والله يمد بعمرك إن شاء الله الحج بالنسبة لعمره ولعدم تعليمه ويقرأ بهذا المستوى فضل كبير ونعم إن شاء الله نتمنى في الدروس القادمة تكون قراءتك إن شاء الله أفضل نعم فضل شيخنا قرب المايكروفون عليك أعود بالله من الشيطان الرجيم شيخنا قرب المايكروفون عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين محسن إياك نعبد وإياك نستعين جميل جميل اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآن صلوا على محمد وآل محمد اخذها للحجيات هناك للنساء أحسنت أحسنت شيخي بارك الله فيك وجزاك الله خير خلي تفضل الحجي وبعده للأخوات إن شاء الله خاطر يتفضلون يقرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعيد مرة ثانية خل نسمع قرب المايكروفون شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمعتوا شيخ شقال لفظه الشيطان وكسرها لو رفعها كم واحد يقول كسرها ولا واحد شوف شيخنا اريدك تكسرها شيطاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن أحسن بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بوركت نعم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الرحمن الرحيم الرحمني الرحمن الرحيم أحسن مالك يوم الدين جميل إياك نعبد وإياك نستعين أحسن اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين شيخنا انتبه لي انتبه لي صراط الذين أن أن هاي الهمزة تكون صراط الذين أنعمت عليهم خلت معها مرة ثانية من غير المغضوب لا نعيدها عليهم, نعيدها نعيدها صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم بعدها ضعيفة كمل صراط الذين أنعمت عليهم كمل غير المغضوب عليهم ولا الظالين أحسن صلوا على محمد وآله محمد خدمتك شيخنا بس خلي يقرون النساء للنساء أبويا لأن احنا قلنا للذكري مثل حظ الأنثيين إنتوا تقرون ثلاثة لازم هم يقرون ستة ها خلوا مو سوونا مشاكل وياهم زين كل واحد لما جاي يقرأ فاتحة الكتاب وجاي يشوفون احنا جاي نصحح. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ أيضا الملاحظة اللي أنا قلت لك بيها شيخنا المفروض تحفظها خاطر تستفيد من الدرس لما قلت لك الشيطاني تكسرها المفروض هذه تسجلها يمك الان تقول انت ضعيف في كسره لفظه الشيطاني والرحمن ايضا وبعد ذلك ايضا الرحمن الرحيم ايضا لم تكسرها وبعد ذلك الهمزه في انعمت واضح انعمت وانا ايضا اتمنى كل واحد منكم اذا تحبون يجيب ويا قران كريم من البيت واضح قران كريم ويا من البيت ويا قلم رصاص قلم رصاص اي حركة خطأ اي شيء خطأ شو شي سوي خط صغير جو هذه الكلمة خاطر من يرجع للبيه يراجع درس مالته يعرف وين اخطا واضح؟ وبعد ذلك من يتمم ويطنها ان شاء الله راح يحذفها او يشطبها طيب من راح نسمع من الاخوات تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أختي الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. بدون إطالة الألف. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. جيد. مالك يوم الدين مالكي مالك يوم الدين بيربالش ترى الإخوان صاروا أساتذة بعد يعترضون قال ما يقبلون مالكي إياك نعبد وإياك نستعين إياك, إياك تبهين لي أختي ن... الكريمة اسمحي لي إياك نعبد بضمة إياك نعبد وإياك نستعين صعبة عليك كملي اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم نعيدها مرة ثانية نسمعها صراط الذين أنعمت عليهم جيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنتي صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد صلوا محمد بعد بعد منهم من الأخوات تحب تقرأ إذن أختي الكريمة الخطأ عندك وين في فاتحة الكتاب كلمة نعبد هذه ما جايث لفظيها صحيح نعبد واضح إياك نعبد وإياك نستعين أنت جاي تقولين إياك نعبد بالكسرة خطأ إياك نعبد وإياك نستعين نعم فضلي يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم ما شاء الله مالك يوم الدين مالك حجيتنا يوم الدين بدون لام مالك يوم الدين أحسنتي إياك نعبد وإياك نستعين جيد اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم حجيا بدون قطع متواصلة صراط, صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم حجيا صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم كملي. غير المغضوب عليهم ولا الظالين غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين احسنتي بارك الله, الله فيك حجيه أنت تعلمين الاخت اللي بصفك نعبده هي تعلمك عليهم زين ومالك يوم الدين ان شاء الله أنا كنت مقرر اليوم اعطيكم الحروف الشمسيه والحروف القمريه اذا اسعفنا الوقت ان شاء الله نشوف شنو الحروف الشمسيه والحروف القمريه هو درس رائع وجيد وجميل طيب اذا حجيتنا مالك يوم الدين الخطا الاول عندك الخطا الثاني صراط الذين ان انمت هذه الهمزه لازم تكون ظاهره وانعمت عليهم ما عندنا في كل في كل عليهم موجوده بالقرآن الكريم كلها تقرأ عليهم ما عدنا عليهم واضح؟ أي كلمة عليهم تقرأ عليهم ما عدنا لفظة تقرأ عليهم طيب اتفضل اختي الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم بدون إطالة الكسرة. أبكي لا الر... سويها يا نعم. الرحمان الرحيم. جيد. مالك يوم الدين. أحسنتي. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد انتبهي لغة الكريمة. ال الضمة الأخيرة اللي على الدال. لا الطوليها وسويها واو. نقول إياك نعبد وإياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين عدت نفس الخطأ احنا نريد بدون واو نريدها ضمه نعبد وليست نعبد بدون اطاله الضمة الاخيره عديها مرة ثانية اياك نعبد واياك نستعين هاي شوية احسن كملي اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم بدون قطع أنعمت عليهم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم جيد جيد نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم أحسنتي صلوا على محمد وآل محمد أخير مشاركة من النساء لا تأخذونا مو شفتونا شوية صرنا من جانبكم أهم لازم ندير بنا على إخواننا الرجال. يلا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرب المايكروفون شوي يا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. ها الحمد لله ربي. رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. جيد. مالك يوم الدين جيد اياك نعبد واياك نستعين جيد اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنتي صدق الله العلي العظيم الاخطاء اللي وقعت فيها نفس الخطا اللي قلت للاخت الكريمه اللي قبل جيب المايكروفون هنا حبيبي جيبيها نفس الخطأ نعبدو ما يصير نعبدو اياك نستعين احنا نريدها بالضمه أخواتي اخواني إياك نعبدو وإياك نستعين ما مايكي هنا للشيخ خلينا سمعه نعم ما يخال ما يخال إن شاء الله الكل الشارك ما باقي غير الوقت البرنامج باقي ثلاث دقائق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الرحمن الرحيم. جميل. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. اهدنا الصراط المستقيم احسنت صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنت صدق الله, الله العلي العظيم احسنت بوركت القراءه جيده ما شاء الله الله يبارك بك لكن نريد معذره باقي دقيقتين من البرنامج نريد ما نقول الرحمن الرحيم نقول الرحمن الرحمن الرحيم واضح؟ ممكن مشاركة أخيرة حبيبي انطل مايك, انطل مايك للحاج انطل مايك للحاج خلي نسمع تلاوة أخيرة وبعد ذلك إن شاء الله ننهي الدرس فضل حجينا. حجينة ارفع, رس ارفع راسك وجسمك وقرب المايكروفون عليك خلينا نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جيد الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الضمه واو بعد هواو واو اختصرها اياك, إياك تسمعني. ممكن تسمعني تسمعني إياك نعبد, وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين نفس الشيء كمل اياك نعبد واياك نستعين كمل شيخنا كمل اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين انعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنت صدق الله العلي العظيم الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين العاملين به ان شاء الله تعالى إذن كما لاحظتم الأخطاء الشائعة هي نفس الأخطاء اللي أنا نوهت عليها واللي قلت عنها في الدروس السابقة وهي أنه الخطأ الأول والمهم والأكبر هو في الحمد لله كما قرأ بعض الأخوة وأيضا نعبدوا إياك أو البعض يقول نعبدوا واضح؟ والهمزة في أنعمتها هذه تقريبا أهم الأخطاء ان شاء الله نتلافاها ونسمع منكم إن شاء الله تلاوات أكثر في درس قادم إلى أن يأتي ذلك الدرس أسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد جزاكم الله خير رحم الله وعليكم